فنطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية نستطيع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرًا.